ضول قمر في الليل إشج السهارة ضول قمر في الليل إشج السهارة وأنت البشر لاجيت منك استشارة لك حق في زينك وحس إنك تمارا ونفس العذر البيض لو منك غارت ضول قمر في الليل إشج السهارة وأنت البشر لاجيت منك استشارة <تسجار> لك حق في زينك وحس إنك تمارا ونفس العذر البيض لو منك غارت كل العيون اللي تشوفك حيارة كل العيون اللي تشوفك حيارة معلومة من طاغي الزين ثارت كنك من قلوب الخلائق تثارة ما تكتفي وعقولهم منك طارت في غيبتك نذكر وصوف العذارة في غيبتك نذكر وصوف العذارة وفي حضرتك كل الوصايف توارت قلب عشق ذكراك ليل ونهارة ليه تقدر كيف صارت أنا مش